قال نعم قال كيف ترسهما قال ترسهما يبكيان قال ارجع إليهما فأفرحهما أو أفعدهما كما كنت سربا في بكائهما أو قال ارجع ففيهما فجاهد أو قال ارجع ففيهما فجاهد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف حالك الشيطة محمد الله سبحانه فارجع ففيهما فجاهد أو ارجع فأسعدهما كما كنت سوا في بكائهما هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم برجل شاب كان يريد أن يجاهد معه وانظر لهذا الفضل العظيم ولهذا الخير العميم لما يعني تخلف بعض صحابة نبي صلى الله عليه وسلم عن بدر قال والله لإن شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقعة أخرى ليرين الله ورسوله ما لَيَرَيَنَّ اللَّهُ وَرَسُولُهُمْ أَصْمَعُ يعني دال أنس ابن النضر يا جماعة أنس ابن النضر رضي الله عنه كده قال كده قال إنه لو في لقاء تاني مع الكفار ولذلك كان من بركات هذا الوعد الذي قطعه على نفسه إنه لما جاءت الغزم وقد ماذا فعل وجد فئان آل من الناس مجموعة من المسلمين من الصحابة الكرام رضوان الله عليه المجمعين وجدهم قد تركوا الأسلحة وخلاص انتهت القضية فقال فيما قعودكم قالوا مات رسول الله فقال كلمته الشهيرة ففيما بقاؤكم بعده قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقام يحمل على الجيش وحوله من تشجع من الأنصار بعد أن رأى إخوانه وهم يمزقون يعني تخيلوا يا جماعة أن المسلمين صاروا بين فكة الرحة بين فكي الرحى ودارت الدائرة على المسلمين بعد ان التف قالد ابن الوليد رضي الله عنه وكان انا ذاك على الكف التف من خلف تبة الرما وعص الرما ثم قتل منهم قوما والتف خلف المسلمين فصار المسلمون بين الكافرين من الامام ومن الخلف فطوقهم المشركون بما يعرف باسم الكماشة الكماشة من يكون العدو بين الطرفين يعني من قدامه عدو من وعده وهو في النص فالعارف يأمن الواجهة بتاعته والعارف يأمن المؤخرة بتاعته فبيبدأ يضرب في وقت واحد من الأمام ومن القلب حتى أن بعض الصحابة قال لقد رأيت بعض الصحابة وهم يقتلون أبي وأنا أصيح فيهم أن أبي أبي يعني ده أبوي اللي انتم بتقتلوا ده ولكن خلاص اختلط كل شيء اختلط كل شيء بدأ الصحابة نعم غفر الله لنا ولهم أجمعين فاختلص كل شيء وبدأ المسلمون بعد فكي الراحة بدأ خالد بن الوليد والكثبة التي معهم نظمة وبدأ المشركون يعودون لما علم القبر والمسلمون في المنطف فدارت عليهم الدائرة وقتل منهم سبعين رجل شهداء أحد يسأل على جل وعلا أن يتغمدهم وأن يتقبلهم وأن يجمعن بهم في أعلى جنات القلد إنه لذلك ومولاه فهذا الذي كان من أمر أنت بن النظر أنه يبقى خلاص المعركة تقريبا شبه حسما وفي أنباء شبه مؤكدة أن النبي صلى الله قد مات ومع ذلك لم يقل كما نقوله أو كما يقوله أكثرنا خلاص انتهت القضية ويعني هذه القضية لا فائدة من المراء فيها ولا فائدة من الكلام فيها خلاص فلان هذا او فلان هذه أنا أعرفها جيدا خلاص ما عايش فيها أمل ما فيش أمل أننا أتكمل معاهم ما فيش أمل أننا أبدأ أثنائش معاهم خلاص الدنيا انتهت والأضية خلصت بالضعف لا يا جماعة ده رجل يلقي بنفسه في وسط حرب دروس في وسط حرب يعني سبحان الله كأن يعني هذه الحماسة وهذه الروح التي دخل بها أنت ابن الناضي رضي الله عنه جعلته بعد ذلك يمزق إيرادا نعم هلك محقق يا محمد هلك محقق وع ذلك قطعة وشوها يعني الصحابة يمثل بهم ويعني أجسادهم تقطع ويعني الـ الـ الـ الـ الأنوف تجدع وأذن تقطع والبطوم تبقر ويتناعب بهم الكفار والمشركون فقد أوزوا أذن كبيرا في غزوة بادر فأرادوا أن ينتقموا لذلك فجعلوا يمثلون الصحابة حتى أن أنس ابن النظر دلا عنه نفسه لم يتعرف عليه أحد إلا أخته عرفته بعلامة كان في بعض بلاله في صابع من صابعه كان في علامة معينة شفيتها قالت ده آلت ابن النضر تدخل يا جماعة رجال صدقوا الله فصدقهم الله من المؤمنين رجال صدقوا ما الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديله فازاي احنا نبدل وازاي احنا مغير وازاي احنا نفرص وازاي نضيع وازاي ما يباش عندنا اليقين بتاع سيدنا أنس ابن الناضر وازاي ما يباش عندنا الوعد بتاع أنس ابن الناضر رضي الله عنه فالشاهد يا جماعة نعود عوضا على بد احنا بنتكلم عن الاعراف وعن خطورة الاعراف وخطورة الانتظار اليوم كنت بالمطار يعني كان بعض اقاربي اتى من المطار فأنا اقف في المطار سبحان الله جعلت انظر الى الوجوه كل واحد يخرج من بوابة الوصول ينظر يمين وشمال ساكر رجل او امرأة او طفل او كذا كذا يعني ينظرون يت... يتلفت يمينا وشمالا ومعه حقائبه ويعني يظهر على وجهه الوجوم وكذا فبمجرد ان يقع او تقع عينه على بعض قراباته الذين ينتظرونه في الفارج خرص فرحة فهو ربما سافر وترك مصر منذ سنة او سنتين او ربما اكثر او اقل والاعمار مختلفة هناك يعني كبار طاعنون في السن وهناك شباب وهناك يعني شيوخ وكذا فتجد انه بمجرد ما تقع عينه على اهله وعلى بعض اقاليبه يفرح فرحة جعلت والله انظر الى نجوه قلت الله يعني خلاص كأنه ادرك مطاره عاد الى وطني عاد الى اهله سيقنس بهم هكذا يجب ان يكون المؤمن المطار ده مدرسها يا جمع اللي فيه يروح المطار ما يضيعش معاني تدبر دي ابدا ما يضيعش الحاجات بي ابدا تشوفي ناسو ايه وقفة على الميزان وخايف ان الوزن بتاعه يزيد والكيلو هيتفع عليه مش عارف 35 جليه ولا مش عارف ايه ولا 45 جليه هيتفع على الكيلو فلو معاه عصر كيلو الزيادة بـ 500 جليه هيجيب منين الكلام ده فتلاقيه قاعد الان ومستوحش ومستني يشوف حد مثلا معاه شمطة واحدة ولا شمطتين فيقوله خد عني شمطة او خد عني شمطتين دول ربنا يبارك فيتي انت معاش ش يردأ يطهم من كده ويهدأ طيب وصل بلده خلاص بالسلامة أول ما يشوف أهله يفرح كأنه رجع لأهله رجع لناسه مهما حقق في الغربة فإنه لا يأنس بها ولا يفرح بها ولا يشعر بقيمته وقامته إلا بعد أن يعود إلى بلده الأصلي ما يحسش بأي حاجة عن عشان محمد بقى مهندس كبير وبقى كبير مهندسين وبقى مدير مشاريع وبقى صاحب شركة ومع ذلك كل الكلام ده فيه كم واحد يعرفه في الغربة يعني لكن عندما يعود إلى أهله فإنه يفرح فرحا شديدا بذلك فالمؤمن يحن دائما إلى داره التي خرج منها قبل ذلك وهي الجنة عندما خرج آدم عليه السلام من الجنة علم أنها هي دار القراء وأنه لا يطيب له عيش ولم يكون له عيش سعيد في الدنيا ما فيش أي مشكلة إن شاء الله ما فيش أي مشاكل لإن بارك الله فيكم وزارك اللهم حرصا خلاص يا جماعة فشاهد انه مشاهد المطار يعني اذا قدر الله ذاكم يعني انه تحضروا المطار تأملوا في موقف الميزان تأملوا في موقف يعني بعض اخواننا عنده مشاكل في البصبور والكلام ده او مشاكل في موضوع تصريح السفر او القصة دي ينضل هوا الفؤال الان يبص يمين يبصوا شمال بعض الشباب وحنا طلعين العمرة ياخدوهم علشان تصريح السفر <تصفيق> وخلاص هيرجع بعد ما دفع الفلوس وحجز و... وفي ناس بتعلم بترجع بتعلم التصريح ولكن سبحان الله الأخ يروح يركب تاكسي وينزل مش عارف فين حلمية الزتون ولا فين ويبدأ يعمل التصريح من هناك ويرجع في نفس الـ الـ الـ اليوم ويلحق الطيارة ويعمل العمرة ودي كانت أول عمرة له يا جماعة فتبخيلوا انه كان حسب بإحساس من خلاص كده اطرافات يعني ان كده عمرتي مش وقبولة ان كده يا ربنا يعني بيقول لي هو انت هترجع مش لكن سبحان الله يروح ويخلص وا, وا وا وا صحيح فسبحان الله سبحان الله يا جماعه فالمشاهد دي ابدا لا تحرموا انفسكم مني دايما منتسافر في سفر اي سفر خد ورقه وقلم معاك وابدا اكتب المشاهد دي ابدا اكتب كده زي ما قلت لك الناس وهي خارجه من المطار بمجرد ما اشوف اهلها شوف الفطحه على وسته اهو ده تخيل اول يوم هتشوف رجلك في, في الجنه يا جماعه تخيلوا اول يوم او اول فستان هتلبسيه من فساتين الجنه يا ترى شكله ايه اول حليه هتلبسيه من حليه الجنه اللي عمره ما خطر على اعظم مصمم الحليه في الدنيا يا ترى هيبقى عامل ازاي اول عطور هتتعطر بيها في الجنه يا ترى هيبقى شكلها عامل ايه اول قميص هتلبسه عشان محمد في الجنه يا ترى هيبقى لونه ايه يا ترى هيبقى شكله عامل ازاي ما خطرش ببال اعظم مصمم ازياء عشان محمد خرج لك من شجره من شجرة الجنة <تصفيق> ويبدأ يخرج من الأكمال بتاعيسها يخرج الشجر ويخرج متصفر على مقاسك تنظف لمحتاج يديد شوية ولمحتاج يتوسع شوية من عند البطن طيب اول شراب تشربه في الجنة أول طعامها هتاكله في الجنة تخيل الفرحة دي الفرحة دي تبقى قدي ايه ويعيش للفرحة دي ويعيش للهدف ده جماعة انك تعيشت فعلا ده رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا نعيم وملكي كبير جدا إغلاق ف... <تصفيق> عقبلا فيجب علينا أن نفتعد لهذه اللحظات وأن نجعلها دوما دوما نصوأ عينا يعني حسيت أن الطاعة تقيل عليك شوية افتكر أبو جون هتفتح من تكريثي وهتفتح فيه من خلاص معاكش صلاة خلاص معاكش صوم انت دلوقتي بقيت صدار النعيم المقيم طيب لقيت حسيت ان الدنيا مشاكلها صعبة عليك شوية والدنيا مأثرة معاك وفلان صاحبتك اتخصمت معاك وفلان اختك عملت كذا وفلان عمل كذا وفلان عملت كذا استكر اليوم الغل موضوع كمبارك الامل عند الجنة قبل الجنة يعني. قبل كل الجنة الغل موضوع ديوضة ونزعنا ما في صدورهم من غل اخوانا على سر المتقابلين خلاص نذع الغل ده ما عادش فيه غل في القلب ما عادش فيه حقد ما عادش فيه حسن هتبقى في مكانة عالية جدا في الجنة واختك علشان ما عملتش نفس الأعمال الصالحة علشان مثلا ما كانتش تتبعوا إلى الله زي أنت تتبعوا إلى الله لازم هتبقى نفسها رضي ومطمئنها تقول اه هي تعبت اكتر مني في الدنيا فهي تستحق النعيم اللي هي في ده لما تشوف الخادمات بتوعك والوصفات بتوعك اجمل مليون مرة من الخادمات بتوعها ومن الوصفات بتوعها تقول اه هي كانت تستاهل كانت بتصهر تذاكر في الكتب وكانت بتصهر تدعو الى الله سبحانه وبحمده وكانت بتنفس اللي بتقوله وما كانتش بتعمل هينات كتير كل حظها من دينها القول فقط نعوذ بالله من ذلك نعوذ بالله ان يكون حظنا من ديننا ايه كل مخموم القلب صدوق اللسان نعم نعم سلامة الصدق طيب ما شاء الله كلام جنوب جميل جدا وطيب جدا فده كله اتكلمنا يا جماعة في موضوع الاعراف وقلنا انه لما اهل الاعراف دول الراجح ان هما يكون جنة ومن لا راجح في موضوعه العراس انهم سيدخلونا الجنة بإذن الله وبرحمته وبفضله لكن بعد الانتظار يا جماعة النهاردة احنا عدنا نستمع علينا دول ساعة كمّة ساعة كمّة واقف في المطار عملتوا بص يمين وشمال وتتطنع وتبص يا طرقهم طيب دي طيارة ايه اللي جاء دي طيارة الرياض طيب دي طيارة الدمان وصلت طيارة كذا يا أستاذ مش عارف ايه وقعت في, يعني في حالة انتظار في حالة انتظار تخيل دول هي عدوا ايه هذا آه بعض أهل الموقف بعض أهل الموقف يقولون هذا الكلام إنه من طول المقام سيودون إنه الحساب يقوم خمسين ألف سنة حتى أنهم لو كان مصيرهم بعد ذلك إلى النار بس القيامة تقوم والحساب يوضع لأن الانتظار هذا مرعب الانتظار هذا عذاب فوق العذاب في لائل ولد ولد أريدنا الثانويه العامه الناس على ان يبارك لاهل الثانويه العامه وخلاص يعني خرجوا من عنق الزجاجه الى عنق زجاجه اخر يعني كانوا قديما يضحكون علينا قلون يعني ان شاء الله ستتخرجون من عنق الزجاجه بعد السنوية العامه وبعدين يقول لك الكليه الله بعد الكليه ان شاء الله تخرج من عنق الزجاجه وتكتشف ان الدنيا كلها عنق زجاجه يا جماعه من المثل بتاع صح صحيح وقع البلاء ولن تظهره صحيح فالكلية ثم العمل ثم الزواج ثم ثم ثم ثم ثم في عنق الزجاجة وقليل جدا بل أنظر من نادر هو الذين يخرجون فعلا من عنق هذه الزجاجة إلى فضاء الطاعة وفضاء الأنس بالله ولذة ذكر الله سبحانه وبحمده فيعيش راضيا عن الله وراضيا بالله وراضيا بأقدار الله سبحانه وبحمده دول اللي فعلا بيخرجوا من عنق الزجاجة لكن طول ما انت شايد هموم الدنيا وطول ما انت بتتنقل من هم الهم ومن مشكلة لمشكلة وصيبة لمصيبة ضائقة إلى ضائقة قرأت انت ما زلت في عنق الزجاجة ولعل عنق الزجاجة لا يفتح فعلا إلا عند أول قدم ما ضعوها في الجنة الله مننا يسألك الجنة فهنا لما يرى اهل النار سريعا بقى عشان نلحق نمشي شوية في الممهج لما يبصوا أهل النار وينظروا إلى هؤلاء أهل الأعراف اللي كانوا يقفون فوق الجبل وفوق السور ده دفلوا الجنة فيطمعون في رحمة الرحيم الرحمة عليك تغني أن الرحمة مئة جزء استأثر الله جل وعلا بتسعة واسعين جزءا منها ليوم القيام يرحم به الخلق يوم القيام حتى أن إبليس عليه لعنة الله يظن أن الله سبحانه وبحمده سوف يغفر له ويرحمه في هذا اليوم وطبعا يا هيهات هيهات لمن يوعدون فالشاهد أنهم يطمعوا في رحمة الله فيبدأوا يناسوا على أهل كِتَابُ مَا لِأَصْحَابِ الْجَنَّةِ أَنْ يَفِيضَ عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِنَ النَّارِ رَزَقَقَهُمُ اللَّهُ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ يُنَادُونَ قِينَا كَمَا قَالَ ابْنُ عباس لا نتنعد حدوث ذلك ولكن قال القاضي وغيره أنه هذا النداء من داب اليأس كما يقولون الغريء يتعلق بأشياء هو حتى الغريء لو يتعلق بأشياء جماعة هل الأشياء ستنقذ من الموت؟ أبدا لن ينجو ولكن مع ذلك أي حاجة قال أن أفيض علينا إنما تكون الإفاضة من أعلى إلى أسفل يعني لما يقولك أفيض علينا من بركاتك يا عم الشيخ كأنه شايفك في منزل عالية وهو منزل أقل كي يقول لك أفيض علينا فكذلك أهل النار هم في منزل سفلة وأهل الجنة في مكانة علية في الجنة فيقولون أن أفيضوا علينا دل ذلك على أن الجنة أعلى من النار إن الجنة فوق والنار تحت فيبقى أفيضوا علينا من الماء قال ولما نادوا بالماء دون غيرك شمعنوا الماء يعني؟ قال لي شيء ذات ما يجدون من الحرارة يا جماعة الناس زي ما قلنا قبل كده ثيابهم من نار فلذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار وسرابيلهم الملابس الداخلية عندكم الله من قطرات لهم من جهنم مهاد السرير بتاعتهم الحاجة اللي تعدل انهم عليها من نار لهم من جهنم من النار مهاد يعني سرير اسرة ومن فوقهم غواش الاغطيه اللي بيغطوا بيها اللحاف اللي بيغطوا بيه البطانيه اللي بيغطوا بيها من نار ومن فوقهم غواش هكذا نار واذا اكلوا طعاما ياكلون الضريع لا يغني ولا يسمن من جوع ثم ياكلون طعاما يقف في حلوقهم يقف في حلوق فينادون ويستغيثون بالماء فيغاسوا بماء كالمهر ليشول الجوع ما حميم آم حميم إن آم يعني انا حره بلغ أعلى درجات الغليان أعلى درجات الحرارة فبمجرد ما يقرب الكاس جاء من بقه وكمان مش بيقوله هو اللي بيشرب بمزاجه يا جماعة ويشرب براحته ويشرب شوية بشوية أبدا وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم الأول خالص اول ما يقربوه من وشهم اللي يحصل قط لحم الوجه من حرارة هذا الشراب طيب يا جماعة تخيل الكباية اللي رايح تشرب منها دي وقاعد لحم وشك طب ازاي تشربها قال لك لشدة ما يجدون من الغصة ما هو الأكل وقت تزورهم وحيدين ينزلوه فيبدأوا يشربهم على ما هم يرون من العذاب فيبدأوا يشربوا الماء وثقوا ماء الحمام فقطع أمعاءه يبدأ يقطع الأمعاء ديت كلها ويبدأ يخرج منها الحنين عياذا بالله من هذه المشاهد نسى الله أزل على أن يقينا وإياكم من هذه المساهل فأفيض علينا من الماء قال الماء دون غيره لشدة ما يجدون ويعانون من الحرارة وأضمن ما رزقكم الله قيل إنه استمار وقيل إنه الطعام وقيل غير ذلك لكن كأنه المقصود يا جماعة انه اهل النار بيأكلوا و بيشربوا من اهل بيأكلوا من ايه حد يعرف فيه شجرة في النار بيأكلوا من ها حد يعرف شجرة اسمعين شجرة ايه مش السمون بقى شجرة ايه ها الزقوم الزقوم نعم ان الشجرة الزقومي طعام القذيم كالمهلي يغلي في البطول والقراءة الثانية تغلي في البطول تغلي ويغلي يعني تخيل يا جماعة بمجرد ما يأكل طلعوها كأنه ايه طلعوها كأنه رؤوس الشياطين شكلها مرعب مع ذلك يأكلها فلما يأكلها ايه اللي يأكل بطنه تغلي من الاكلة دي تخيل يا جماعة الواحد لما بيأكل شوية الشطة حد فيكم يحب الشطة هاي يا شباب يا اخوات يا اخوة حد بيحب الشطة ربنا يطوب علينا محمد طيب اللي واحد اللي بيحب ناس بتحب تسمى ال... هريسه عندنا اللهم استعان طيب شوفوا الواحد لما ياكل شويه سقه واحد صاحبنا دخل محل الحاجات دي بتحتاجوها يا جماعه في في الدعوه اللي, اللي انا بحاول اكلمكم فيه في ماده الدعوه انا اقصد الله ان ده مش اسلوب اكاديمي خالص اللي انا شغال بيه معاكم الاسلوب اللي احنا شغالين بيه مع بعض ده اسلوب وعظي وهو ده انا عايزك انك تطلع واعي كويس وان تطلع واعي كويس تعرف تتكلم عن الجنه تعرف تتكلم عن النار بكلام فعلا يؤثر في الناس ده اللي انا عايزه انا مش عايز كلام يعني كح او اكاديمي طبي يعني وان كان هذا بينتقدوا علينا بعض الاخوه ربنا يبارك فيهم لكن انا عايزك تطلع كده يعني هو ده اللي انا انا عايزك تطلع تاثر في الناس لما تقعد تتكلم معاهم بصوا عن الجنه كلمتين عن النار بالضبط تاثر فيه. جدا وحضار حضرتك فالشاهد يا ركو ان واحد اصدقائنا دخل مطعم فاتح جديد مع بعض اصحابنا وبعدين هو بيحب الشطه جدا فكان بين بقى اعلانات ودعايه انه الشطه نار مش هزار والكلام الجميل بتاعها بين المصريين ده ف آه... واخد بالله حضرتك نعم ربنا يحفظكم فالشاهد ايه ان صاحبنا ده دخل فبيقول له انا عايز فاندويت الشاورمة بس زودلي فيه الشطة قال لي يا فنزم حالك وشكتش الاعلان دي مكتوب الشطة نار مش زار فقال لي يا عمي انا كل مطعم بدخله يقولولي برضو الشطة نار مش زار وبتطلع شطة عادية واي كلام زودلي الشطة لو صح قالوا لا بس يا فنزم احنا عندنا الشطة غير اي مكان تاني قالوا ما هو كل مكان بدخله يقولولي نفس الكلام برضو يقول لأ ده شططنا مختلفة وشططنا غير والكلام ده وبرضو بتطلع نفس الشطة هي هي فقال له بس فهلا يا فندم احنا مختلفين قال له لأ يعني اسمع اللي قولك عن زود الشطة في استندوش فطبعا الاخرح متحمس جدا فرح قال لهم ايه قال لهم انا مش عايزكم تعملوله استندوشي شاورمة بالشطة انا عايزكم تعملوله استندوشي شطة بالشاورمة وقال بالكم فقال مهم الشاهد انه نعم <تصفيق> فطق بسر ف يحرم من بعداه انه اخذ السندوتش فبص لا شكله فعلا يعني شكله صعب جدا ومع ذلك الاخ يعني خلاص احرج يعني بيقول ان الصف كله بتاع الموت طبعا وقتك فيه البطل اللي هيقدر يعمل حاجه زي دي امتى ياكل اللي اللي ده فراص فحم عروق وورقه ساندوتش حتى اكتشف فانا ان هو في لكن خلاص لا مفيش مهرب مفيش مفر لازم هياكل الساندوتش فبيقول اكلت اول يعني اول الساندوتش وخلاص حسيت ان عينيا بتضرب نار وان بطني وزور وحسيت بدخان طالع من وداني والكلام ده لكن بيقول ما كانش انت عارف حاره كملت الساندويتش كله وبعدين عزكم الله مش عايز اقول لكم ايه اللي حصل له بعد جدا والله المستعم لكن <تصفيق> الشاهد ايه يا جماعة الشاهد ان دي شطة شطة في الدنيا لا ما ماشي الحمد الحمدلله لسه عايش وبياكل شطة برد بس إيه؟ حرم يعني يتلامد على اخواننا بتوع الحمد الحمدلله لكن حصل له مساكل ثانية كتير جدا <تصفيق> الله لله لكن خلاص يعني بالمناسبه انا هقابله بعد الدرس على طول الله النهارده فشهد صاحبنا اكل الشطة وعملت فيه مشاكل جامده جدا وعملت له سلمكم الله جميعا المهم شهد ان صاحبنا لما اكل الشطة عملت له مشاكل كتير في القولون وفي الهضم والامعاء عزكم الله لما دخل الفناء و مشاكل كتير جدا شويه شطه اكل ويستغلي منه البطون طب بيبقى عمل ازاي ازاي فعام أهل النظر بشكلو عمل ازاي جماعة يعني اوه بيأكلوا اوه بس اكلوا ما بيشبعش بيسربوا بيشرب. بيسربوا نعم لكن شرب ما بيرويش بيأكلوا ويسربوا لكن لا بيشبعهم ولا بيرتقهم بس الاكل و شرب بيزودهم عذاب فوق العذاب بيساعل يا شيخ محمد بيزودهم عذاب فوق العذاب بيزودهم جحيم هو الجحيم بيضرب عليهم الجوع والعطش فيبقى بيأكل وبيشرب ولا بيشبع ولا بيرتوي وبيزود عذاب كل المكان وكل المشرب ولا حول ولا قطع إلا الله طبعا لما بيقال لهم إن الله حرمهما على الكافرين بيأسوا خلاص من شفاعة أهل الإيمان فيبقوا يحاولون في شفاعة الملائكة ملائكة أهل النور وزي ما قولنا كده الترتيب ده في بعض العلماء بيذكروا بالعشب لكن هذا الترتيب الذي يروح لنا انه اهل النار بيستغلثوا اول بمن يعرفون من قرابتهم من المؤمنين والكلام ده دهون اهل النار لذين هم اهلوها يعني بعد خلاص ما قروج الموحدين من النار وخلاص النار تبق عليهم موصبة ومعادش خلاص اهل النار الذين هم فيها فالدهم اصحاب الناري الذين هم اصحابها يعني يتقلل الواحد صاحب الحاجة اللي هو صاحبها وا مش اللي يعنسها شوية وبعدين يخل فأطحان النار اللي هم فيها هم الخالدون دول خلاص يأسوا, يأسوا من شفاعة المؤمنين وشفاعة الصالحين من أهل الجنة فيبدأوا ينادوا على مالك طب خلاص احنا تعذبنا بما فيه الكفاية يا مالك ليقضي علينا ربك ونادوا يا مالك ليقضي علينا رب فيبدأ مالك ايه يجيبهم بعد ألف عام كما قال الأعمش نبئتوا أن بين دعوتهم وإجابة مالك ألف عام قال إنكم مكثون لا أنتوا قاعدين في العذاب ده سيداني دوروا على الملائكة الثانية طب جايز مالك طعب شوية وهو خزن النار سيد ندور على الملائكة الثانية فأهلهم ف... بقى اللي أنتوا عارفينها كلها في ردود الملائكة على أهل النار ثم بعد ذلك يقولوا طب احنا ليه عمالين ندور على المؤمنين وندور على مالك وندور على خزنه النار ونكلمهم طب ليه ما بنكلمش ربنا ده ربنا رحمان وربنا رحيم وربنا, وربنا, وربنا غفور فيبداوا ينادوا ويقولوا يا رب بقى سبحانه وتعالى ربنا ربنا اخرجنا منها فيبدا ربنا سبحانه وتعالى بعد كده يقول قال اخطاء فيها ولا تكلموا اخطاء فيها ولا تكلمون فيمقطعوا كل أمل لهم وودوا أن الله لم يجيبهم يعني تعرف ايه عاطية معاه الواحد ممكن يبقى وايع في مشكلة وعنده وسطة ممكن تحلله المشكلة دي سيبدأ يستصل به ما يردش يستصل به ما, ما, ما يردش ثم هو ما بيردش لسه عنده بقايا أمل انه يجي يوم ويرد عليه وينقذه من اللي هو فيه جايز نايم جايز مشغول جايز مشوخد دهنه جايز كذا جايز كذا جايز كذا فكذلك ولله المثل الأعلى بسانوة الأرض ليت كمثله شيء يفضلوا ينادوا مع ربنا صحانه وتعالى حتى يجيبهم ربنا جل وعلا فيقول اخسأوا اخسأوا فيها شوفوا التعامل بكل إهانة لا كرامة لهم على الله ولا شرف لهم عند الله خلاص هم أهدروا كرامتهم وأخضروا شرفهم بمعصية الله سبحانه وبالشرك بالله وبالكفر بالله سبحانه وبحمده فاخراص القضية ما عديتش قضية انه ما عديتش قضية ان احنا لسه في فرصة خلاص انتهت كل فرصة ليهم فيبدأ يتعاملوا بالمعاملة اللي هم يستهلوها اخسأوا اخسأوا يقل الكلب اخسأ او خسئ الكلب يعني حاجة فيها إيهانة عالية جدا الشاهد يعني يا جماعة شمبر دم طوف إنه يقول لهم ربنا زلوا على فتأوا فيها ولا تتكلمون فييأتون بعدها من كل خير خلاص خلاص الآخر أمل كان عنده تقطع وزي ما تقول كده يتمنوا إنه هما كانوا يفضلوا ينادوا ولو لملايين السنين على أمل إنه ممكن يجي يوم وربنا سبحانه وتعالى يرب عليهم ويرحمهم من ما هم فيه من العذاب لكن هيهاتة هيهاتة لما يوعدوه طيب يا جماعه بعد كده كان طبعا اثر يعني ابدا بالدنيا ان عبد الله بن عمر رضي الله عنه لما كان بيشرب الماء البارد جابوا له مره ميه مره كوبايه ميه بارده فبكى واستدبكى فقال ما يكيك فقال ذكرت الايه من كتاب الله وحيل بينه وبين ما يشرب يعني كوبايه الميه الساقعه اللي احنا بنشربها الايام دي يا جماعه عشان الحر الشم خلي بالكم كوبايه الميه الساقعه دي هتبقى غلي قوي يوم القيامة. كباية الماء الساعة اللي بنشربها ويا اديني كمان وتبدأ تشرب كباية ورا كباية غالية جدا لان في ناس يوم القيامة هيقولوا قفضوا علينا من الماء ومن هنا للطبعير اي شوية ماء شوية ماء بس من انتوا عاديم تلعبوا بيهم بنتوا عندكم انطار من لبن وانطار من ماء انتوا عندكم انهار ميه يا جماعه بتجري بدون اخدود زي ما انتوا عايزين بتعمل لكم بفضل الله سبحانه وتعالى وبرحمه الله لا اهل الجنه الميه بتجري بدون اخدود يعني ممكن الميه تجري في الهوا وتروحوا وتعمل اشكال زي ما قلت لكم كده ان شاء الله لما نعزمكم ان شاء الله باذن الله ربنا يكتبنا من اهل الجنه ويجعلنا من اهل الجنة في الجنه كده اعمل لكو انهار من جنة على اول حرف من اسم كل واحد نعمل له بقى ايه اه ده اس وده ام وده ال وده مش عارف ايه نعمل لكو بقى انهار على جميع الحروف والاسماء والكلام ده وتبقى قاعد كده مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم او مع مجموعة من الصحابة وتبدأ تعمل لهم نهر يطلع ويمشي من وراكم ويعاد يمتحت رجليكم ومش عارف يعمل ازاي وتروخ وتفجروا عين مية طب انت عندك انهار ومال ليه عينا يفجرونها تمثيرا يفجرونها إعجاد الله يفجرونها تمثيرا ليه العيون دي وليه بتفجرها ده زيادة في المتعة يا جماعة هو أطلب مش محتاج حاجة هو أطلب من بعد الشربة اللي شرمها من إبن نبي صلى الله عليه وسلم اللهم اتقنى هذه الشربة يا رب من يدي حبيبك ومصطفاك وخليلك محمد صلى الله عليه وسلم فمن بعد الشربة دي خلاط هو ما عادش عشار خلاط لم يعاد يصيبه العطش انتهت القضية لكن الموضوع كله بعد كده زياده النعيم وزياده المتعه ف الشاهد اخوه يا فوات انه وحين بينهم وبين ما يشتهون الصحابه كانت بتاثر فيهم الايات دي فسارت الايات دي اثرت فيهم مره وبعضهم كان يبكي لذكره لافيض علينا من الماء يوم نرضى الله يا الله قره من الحفن كوسه ماء ليفطر عليه فلما أدناه إلى فيه بكى وقال ذكرت أمنية أهل المار وقولهم أفيضوا علينا من الماء المهم الشاهد أن الصحابة وحيل بينهم وبين ما يستهون إن الله حرمهما على الكاثرين خلدوا قدامك لما قصوم يوم جرب أنا صايم اليوم ده علشان المية يوم الإيمان كانت القلوب رقيقة وكان في صلاح يعني نسى الله جل وعلا يحفظ علينا ديننا وأن يردنا إلى دينه ردا جميل فأقول له ده مصايم فيبدأ يقول إيه يبدأ يقول إيه صايم يبني ده أنا شارب لحد دلوقتي الثالث أزايز ماية معدنية وحسنا أنا مشتش حاجة وعايز أشغل ثاني أقول له مصايم النهاردة علشان أشغل بكرة يعني عبادة صوم كانت من أكثر العبادات المحبدة إلى قد في الوقت ده وقت ما اتخرجت من الكلية كانت من أكثر العبادات اللي كنت محباها وكنت مداوم عليها في الخطرة دي كان كانت شاهد إنه إن يبقى عندك القلب ده إنه يبقى عندك الإحساس ده إنه أنا النهاردة هحرم نفسي من بعض الحاجات أستحمل عطش الدنيا ومستحمل عطش الأخرة فعلا فنسأل الله جل وعلا أن يسقينا من يدي النبي صلى الله عليه وسلم شربة لا نزمأ بعدها أبدا طيب يا جماعة سريعا برضو نمر على الآيات اللي معنا بعد كده في سورة الأنفال ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة ويضربون وجوههم وأدارهم وذوقوا عذاب الحريف الآية دي فأقولين يا جماعة لذا سمعت دي قبل أن نتقل للآية الثلاثة لا أفهم معنى مدارك الإبل الم مبارك الابل الابل يا جماعه انتوا عارفين نعم مبارك الابل هو مسارح الغنم المبارك دي اللي الاماكن التي يجلس فيها الابل لتناول طعامه وللقؤ حاجته كده المكان اللي بيربوا فيه جمال بيحوطوهم بمكان كده ويبداوا ياكلوه المكان المخصص ده لاكل الجمال واعذاكم الله طبعا يعني بياكلوا حاجتهم والكلام ده كله في الكلام ده. فاحنا نهينا عن الصلاة في مبارك الإبل وسمح لنا الصلاة في نتاريخ الغلم اللي هي نفس المكان المخصص للغلم فراوة الماشية في الصاهر لا ينقض نوضوء ويجوز الصلاة فيه أما الصلاة في مبارك الإبل فقد نهينا عنها الصلاة في مبارك الإبل فقد نهينا عنها فكأن ده المكان اللي بتتخلص صيح من أدرانك ومصداق حديث مريس صلى الله من ده البخاري أنه لن يدخل أحد من حتى يهذب. انه يرفع قنطرة بين الجنة والنار بعدما يعد منع الصراط فلا يدخل احد للجنة الا بعد ان يهذب وينقع لازم تهذب الصفات اللي مكنتش كويسة فيه تبدأ تهذب فلان كويس وكل حاجة بس الصفة نهي فيه لو بس يغيرها هيبقى ممتاز جدا يا اخي في الجنة ان شاء الله هترضى عن كل صفاته ليه؟ لان كل حاجة وحشة هينقى ويهذب منها قبل ما يدخل تقولي الاختي فلانة ما شاء الله مبتهدة في الدعوة بس مشكلتها انها خنيئة شوية والاختي فلانة مشكلتها انها بتتكلم كتير شوية والاختي فلانة مشكلتها انها يعني عندها حدة شوية في الكلام والاخ فلان مشكلته انه بتاع وعظه بس والأخ فلان مشكلته إنه بتكلمش غير في العقيدة وبس والأخ فلان يا أخي ويا يا أختي كل الكلام ده إن شاء الله سجمنا إن شاء الله وعليكم خير سنهذب وسنلقى بإذن الله جل وعلا في الجنة قبل دخول الجنة ولناذا كان علي يقول أرجو أن أكون أنا وعثمان وطلح وزبيت مما قيل فيهم هذه الآية ما صار بعد ذلك صارت بعد ذلك مشاكل يعني صارت بعد ذلك مشاكل ياخونا يا وفتنا معنا صار أشياء من الأشياء يعني الصحابة كانوا بشرا مع جلال اتقادرهم ومع أنهم جيل فريد ومع أنهم اختصهم ربنا جل وعلا بصحبة خليله ومصطفى صلى الله عليه وسلم وشرط الصحبة لا يدانيه شرط ومع ذلك هم بشر يصيبون ويخطبون كما نصيب ونفق ولكنهم كانوا جيلا يحملوا قلوبا صفية قلوبا صافية قلوبا لا ظلة ولا حقدة فيها فحتى وان أخطأ بعضهم في حق الأخر كان يبادر بالتوبة من ذلك ويبادر يعني سيدنا هو بطر الصديق لما قال لبعض فقراء الصحابة وهم عاديين يقولوا ما نالت سيوف الله من أعداء الله يعني مكانتها أو من جلسها يعني لسه فلان عايش وفلان عايش من أكبر الكفار في قريش لسه عايشين فاحنا كده اعتبر لسه ما اخدناش بطرنا من الكفار دول يعني سيوف الله لسه ما اخديتش حقها من رقاب الكافرين دول فابو بكر غضج قال اتقولون هذا عن اشراف مكة عن اشراف القريش فوسبهم يمشى فلما رحلنا يسول صلى الله عليه وسلم حكاله ده كان بلال وعمار وخباب وكذا بيقوله كذا وكذا وكذا فقلت كذا فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلك أن تكون قد أغضبتهم يا أبا بكر لعلك أن تكون قد أغضبتهم يا أبا بكر لأن كنت أغضبتهم فلقد أغضبت الله ورسوله من الموضوع بيستهل أجمع الصحابة لهم شرف عالي واللي يغضب الصحابة واللي ينال من عبد الصحابة دا انسان على خطر عظيم ويعني إن لم يتوب إلى الله سبحانه وبحمده ويستغفر ويتوب ويعود عما يقول هذا يخشى عليه من سورة ومن العذاب الشديد وفضلاً عن أن هناك أصلاً من كفر من يبغض الصحابة ويسب الصحابة ويلعن الصحابة طيب الشاهد الموضوع في تفصيل برد الموضوع في تفصيل عشان ما نخلش الكلام إيه كله على محمل وحد لكن الشاهد ان سيدنا أبو بكر مماشرةً يروح يقول لهم لعني قد أخضرتكم ونزعلتكم قال له لا يا رسول الله انك يا رسول لا مزعلناش من كلمتك ولا حاجه ما من كلمتك وسيدنا ابي ذر لما قال له انك امرؤ فيك جاهليه النبي صلى الله عليه قال له ايه يا ابن السلداق فقال انت امرؤ النبي صلى الله قال له قال له انت امرؤ فيك جاهليه يعني الصحابه كان بيحصل منهم من الحاجات البسيطه دي نعم صلى الله عليه وسلم ويا رضي الله عن الصحابه اجمعين الشاهد يا إخوة ويا أخوات بارك الله فيكم محافظاتكم الحقيق في الشاهد اننا وصلنا الآن إلى الآية التي بعدها وهو قول ولو ترى اذ يتوفى الذين كفروا الملائك طيب يا جماعة مين اللي بيتوفى الأنفس؟ ها مين اللي بيتوفى الأنفس؟ يلا عايزين ناخد كده كم معلومة كده حلوة عايزين ناخد كم معلومة حلوة في الآية دي بسرعة يعني ناخد كم معدوه حلوة بترع الله ايه يتوفر انفس حينه اه جميل جدا طيب الآية اللي معنا بتقول ايه وَلَوْسَرَ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الملائكة الملائكة هنا هو الفاعل يعني هم اللي بيتوفوهن هم اللي بيقبضوا روحهم يعني عشانك لا تقولش فلان توفى لا تقول فلان ايه توفية لان اللي بيتوفى هم, هم اللي بيتوفوهن هم اللي بيقضوا روحهم يعني طيب توفاه الله توفى... طيب حلو جميل جدا جميل جدا يبقى الآية الأولينية أقولنا ما فهذا ان رب succحة على اللي ليتوفى الأنفس الآية اللي معنا دي بتقول من الملائكة وفي آية ثانية قول يتوفاكم ملك الموت آية فجدة قول يتوفاكم ملك الموت الذي يوكله بكم طيب يا جماعة يبقى مين اللي بيتوفى الأنفس ثلات آيات عم في قرآن ثلات ال... آيات في القرآن ايه بتقول ان ربنا هو اللي هيتوكل نفسه وهي بتقول ان الملائكه هم اللي بنتوكل نفسه ايه ما ملائكه الرحمه وملائكه العذابات او الكلام ده او الملائكه المعاونه لملك الموت او انه ملك الموت بنفسه هو الذي يقبض الروح خلاص يا جماعه الله يأمرهم لكن ملائكه وسيله طيب ده كلام جميل كلام جميل الله تعالى هو الفاعل لكل شيء في الكون لكن يوكل ملائكة بأمر الله ويستنفذ الملائكة الملائكة بأمر الله هل الكلام باقبته كل شيء طيب جدا يا جماعة طيب وراء ألم باع كده وكتبوا وراءنا كده حاجات جميلة كده يعني معلوم تير على الخفيف اقلت كياسيدي نفس الكلام اللي انتوا تقول باي سليم جدا أن الله سبحانه و هو الذي يتوفى الأنفس على الحقيقة هو الذي يتوفى الأنفس على الحقيقة والله جميلة وهو الذي قدر الآجال وقدر الأعماص وهو سبحانه الذي يعني قدر وفاة فلان على الهيئة الفلانية وفي المكان الفلاني وبالطريقة الفلانية هذا فعلا من تقدير الملك الجليل وبأمره سبحانه وبحمده وإما أن تنفذ هذا الملائكة الموكلون بذلك أو ملك الموت ينزل بنفسه كما كان ينزل ملك الموت بنفسه للأنبياء وتعلمون قصة فاق سيدنا موسى لعين ملك الموت وتعلمون قصة ملك الموت مع النبي صلى الله عليه وسلم ولما خيره جبريل قال بل الرفيق الأعلى بل الرفيق الأعلى وكذلك فإما أنه ملك الموت يقبضها بنفسه او الملائكة تقبضها بنفسها بأمر الله جل وعلا لكن الذي يتوفر أنفس على حقيقة من هو؟ هو الله لكن العلماء ذكروا لطيفة جميلة جدا يا جماعة الاية اللي بنقول فيها آه الله يتوفر انفس حد يعرف حد احفظ الاية حد يعرف يكتب هلأ كده بطرعة او يعمل لها كومي بيت ها انا عايز حد يكتب الاية دي يلا يا جماعة تضل يلا يا سماد يلا يا اخوات ها أول من يكتبها ندعو له والحضور يؤمنون على الدعوة الله أكثر يعني الأولانية مش الله يتوفى الأنفس الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمسي منمها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إذا أجل المسابق طيب جميل جدا يبقى أول من كتبها الصحيحة اللي هو جسد ساعة ثلاثة ما يعرفش إذا أخ ولا أخ ما الله جل وعلا أن يبارك في عمره وأن يعلمه من القرآن مجاهل وان يذكره منه ما نفي أخ يزاكم الله خيرا وأحسن الله لكم ما نسأل الله جل وعلا أن يفقهكم في الدين ويعلمكم التأويل طيب يا جماعة لعن جذاكم الله خير طيب الآية بتقولي الآية هنا بتتكلم عن الموت الموت ولا عن الموت اللي هو النوم أخو الموت الموت الموت ولا النوم أخو الموت يعني الموت هنا الله يتوفر أنفس حين موتها يعني هنا حين عين ايه نومها جذاكم الله خير ها يا جماعة لحظة كده نزل الكيبورد التحق لانه ايوه المقصود هنا موتع يعني احنا ايه نومها وبعد كده ايوه المعنى اللي في الاول النوم صح بالضبط هو ده اللي احنا عايزينه يا جماعة فكأن اسمعه بقى اللطيفة الجميلة دي الثاني الموت والاولاني النوم صح صح كلام تليم ممتاز جزايا كنما الله خيره طيب الموت الحقيقي صحيح كلام سليم تديد جدا بارك الله فيكم طيب شفت يا جماعة يبقى دلوقتي اللي مصد يا الأول اللي هو النوم فكأن ربنا سبحانه وتعالى من باب مثبة كل ما هو جميل إلى الله مع أن الله هو الذي يتوفى الأنفس على الحقيقة إلا أن الآية اللي جي فيها أن الله سبحانه وتعالى يتوفى الأنفس كان المصد به إيه يتوفاها اللي هو النوم إنك تنام يعني روحك تصل لو سبحانه وتعالى فتنام ثم يردها الله سبحانه وتعالى عليك فهذا من باب صفه وانفاق كل ما هو جميل ونسبة كل ما هو جميل الى الله سبحانه وتعالى احنا قلنا قبل كده امثله كتير على الباب ده من صحيح الله ربنا سبحانه وتعالى انه لما يعني ربنا سبحانه وتعالى لما اتكلم عن الملائكه تقبض الروح تتوقف يعني بتتوقف اللي هو اللي هو الموت الموت ولما قال عن ملك الموت قل يتوفيكم ملك الموت الذي يوكل بكم يعني يتكلم عن الموت اللي هو الموت لكن الآية الوحيدة اللي فيها من ربنا سبحانه وتعالى هو هو اللي بيتوفى الأنفس فكان فيها إيه كان فيها لطفة ورحمة ربنا سبحانه وتعالى إنه بيتوفى الأنفس ثم يعيدها إلينا بعد الاستيقاظ من النوم مع أنه سبحانه ايوه بالضبط كده من باب نسبة كل ما هو جميل الى الله سبحانه ومحمده فذي رصيفة ذكرها بعض اهل العلم انه لما زفر ملك الموت اه ملك الموت بيتوفى يعني خرص توفي اللي هو الموت والملائكة لما تنزل عشان تتوفى عبد تتوفاه الملائكة اللي هو الموت لكن اه والشر ليس اليك واذا مرست فهو يشفين وأنا لنبري أشرب أريده بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشد يعني نسبة الرشد إلى الله سبحانه وتعالى نسبة الشفاء إلى الله سبحانه وتعالى رغم انه الذي يمرد والذي يشفي هو الله لكن سيدنا إبراهيم كان وقدم مع ربه جل وعلا فقال وإذا مرضته فهو يشفي مرضته كأنه بيمرض من حاجة تانية دم الأدب مع ربنا سبحانه وبحمده الجن قالوا كده لا لنبري أشرب أريده بمن في الأرض ونسبوع برضه للمجهول زي ما سيدنا إبراهيم عمل و أم أراد بهم ربه رشدا يعني بدأوا ينسيبوا الخير لـ فأردتوا أن أعيبها فأراد صح نفس الكلام مع الخضر عليه رحمة الله ومعن نعم, نعم نعم بارك الله فيكم خلات عماعة وطنة المعلومة الجميلة اللذيذة دي طيب وزوقوا أعذاب الحريق وأفعان القرطبي قال انه الكلام ده وذوقوا يعني الملائكة تقول لهم وقولوا ذوقوا الآية دي فيها قولين يا جماعة فيها قولين إما انه ده توفي عند اللي هو الوفاة في الدنيا يعني وانه بقيت الآية المكمل لها انه الملائكة بتضربهم فعلا انه هي وفي بعض الفيديوهات كانت منتشرة لبعض البغاية أعزكم الله وهي بتموت وكأنها وقت ضربة كرباج على وشهر وكان الحاجات دي عيازا بالله كانت موجودة ومشهورة وفي ناس انتزمت بعدها كثير والكلام ده وهي بتموت كأنها وقت خط على وشها وخط على ظهرها يعني اللهم اسبعان فنسوى الله جلاله على حسنا صاتيم فبيقولوا كده للعلماء انه الاية دي اما انه يكون بنتكلم هنا عن الموت اللي هو الموت الحقيقي اللي هو في الدنيا وانه يكون بيتضربوا فعلا والروح بتطلع منهم يعني تنتزع ملائكة العذاب الروح من الجتد انتزاعا لا رفقة فيه ولا هواتة فيه ولا رحمة فيه فممكن كمان يضربه او انه الضرب ده بيكون في الاخرة يعني خلاص ترفتهم من ملايكة ويوم القيامة بقى في النار يضربونهم بالمقامع ولهم مقامع من حديد لهم مقامع كبيرة جدا يعني يقولك لو انه يعني المقامع دي لو ضرب بها جبل لنهد يعني لو جيت جبل ضربت بس بضربتها بضربت ولو وضع نقمعهم من هذه المقامع في الدنيا لما طابة لأحدهم العيشة فيها لو بس شكوش ولا مصرقة من المطارق بتاعة أهل النار دي اللي هيتضربوا بيها عيزا بالله لو بحتة بس منها نزلت ريحتها و نتنها وسوقها يمع الحياة على وجه الأرض ما حدش يقدر يعيش على وجه الأرض بعدها ثانيا طيب يا جماعة نمشي بعد كده يبقى قولنا القولان اللي في الآية وذوق عذاب الحريق كأن العذاب ده له إحساس وإنه لما بيتضربهم الجسم لما الإنسان في الدنيا بيضرب بالصياط عيام الله, الله وعزوه بالله من ذلك وأنا صلى الله العافية لما بيتضرب على ظهره بيبدأ إيه اللي يبقى فيه أثر للصوت كده يبقى فيه علامة على الظهر العلامة دي لو جيه حد بعد كده يحط صباعة بس عليها إيه اللي يحتر يترخ لكن يعني يبقى سبحان الله موضع الصوت هاصل وجنبه الناحية ما مفيش فيها حاجة يعني موضع الصوت في نص الضص لو حطيت الضص ايدك على موضع الصوت ها يسره طب تحطها على الجلد العادي لا يتقلم ولا يحتم اي حاجة خالص عادي جدا فدي جاي حاجة خالص فاي ايه اللي حصل اه زوقه عزادة الحريق ان الحتة ايه النار تأثر فيها اكتر من باقي الجلد فيبدأ لما يضربوا من اللي يحصل ذوق عذاب الحريق دوق بقى انت اقل لك في نار وقال كلك بتتعذب بالنار لكن لما تخد لك خطة من دي لما تاخد خطة من دي فتقوم النار تحرق اللجنب بتاعت الجلد وتتضغل في الجزء ده فيبقى الجزء ده عذابه فوق العذاب ويبقى الجزء ده زوقه عذاب الحريق دوق بقى النار وهي ارتكر في جسمك طب ما هو اتناه يعني شيخ تقول له لا ده ده بقى عذاب فوق العذاب ده ده حذاب تاني وصل للشاهد يا جماعة وصل المثال نغير بقى ونقلب على هذا وعد الله وعد الله المؤمنين وعد ربنا سبحانه وتعالى ربنا وعد المؤمنين يا نوعا وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم طيب يعني وعد الله من هي والنونة جنات احنا قلنا الجنة قبل كده معناه ايه؟ يعني ايه معنى الجنة؟ ايه معنى الجنة يا معنى؟ <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> الله يفتح عليك يا شيخ محمد هي البتاتين ده المعروف لكن لغة ما يستجن بها يعني تسر باطنها او ما بداخلها عما بخارجها بساتين كثيفة وملتفة الأغصال وكثيرة وكثيفة الأشجار بحيث أن اللي براها ما يشوفش اللي براها واللي براها ما يشوفش إيه ما يشوفش اللي براها واللي جاي الجن جناً ليه لأنه مستور عن العين نستخدع نين إحنا من أدرس نشوفه وإذا كان الشيطان يراك ولا تراه فاستعن عليه بمن يراه ولا يراه طيب يا جمعناح إيه الأية طبعا واضحة جداً يعني بس هنقف فيها مع طبعا جنات عدن من يعني دار الطعامه عدن بالمكان اي اقامه به وجنات عدن القيله هي اعلى الجنه وفيها كلام ثاني كتير ورضوان من الله اكبر هو ده انه ربنا سبحانه نعم من كثره الجنه كثفه الجنه يعني اوسط الجنه او اعلى الجنة رقم الصفحة احنا دي بقيت الصفحة 34 يا جماعة يا لاب بالصفحة 34 يلا عشان عايزين ناخد العهد بقى. العهد بقى ده العهد احنا عايزين العهد طيب هو بسع يعني ماجي الانهار ليه معرفة والجنة ليه بتيجي ناكلة طيب يعني يعني هو بس فيه جزء او مقدار معين احنا ألزمنا نفسنا بالكلام عنه المرة اللي فاسة فانا بطرطط كتير وبحاول يبقى في استراء في الكلام او في امثله كتير عشان يبقى عندك امثله تضربها للناس وتضربيها للاخوات الامثله بتوصل كتير ناس فمعلش يعني نتجاوزها قليلا ان شاء الله المره الجايه ابدا لكم بيها بس يعني انا عايز ادخل بس في العهد إن الله اشترى يعني عايز ادخل في العهد طيب حاضر ممكن نعمل مره ان شاء الله باذن الله جل معانا واحنا قلنا كده يا جماعه ان اللي هو لحد صفحة 50 أو 51 إن شاء الله هنبدأ المراجعة إن شاء الله بإذن الله وده برضو هيبقى اقتراح موضوع جدا لأنه احنا خلاص الامتحان قرر والدنيا قررش فهيبقى برضو ده احتمال وايد جدا لن احنا نزوج معاه لكن ده يعني هنحاول نرتبه بإذن الله معاكم إن شاء الله لعن نرتبه في الاختبارات إن شاء الله بإذن الله بعد الـ, بعد الـ بعد عشر ذي الحجه يعني في اواخر شهر ذي الحجه ويرجوله نعم, نعم نعم نعم الامتحان في اخر ذي الحجه باذن الله في اخر ذي الحجه بارك الله فيك طيب الله يخليك طيب يا جماعه خلاص انا عايز بس ادخل للعقد لانه العقد ده في كلام كتير جدا وفي كلام ماتع جدا يعني انا مش عارف هل نبدا بيه المره الجايه ولا خلاص المفروض ان انا كنت مجهز ان احنا نخلص ان الله يستر فاللي عايز بسقف معاه في الاية السابقه هي ورضوانه من الله اكبر ان وان لما بعدين يقول الجنه وياتي يوم المديد ويقابلهم فيه الرب جل وعلا فقلنا في هذه في هذا اللقاء كلاما يعني كلام انا شخصيا بقى أتخير كيف ستكون رواعة يعني من ضمن الآثار أن الرحمن الرحيم الرب الكريم سيقرأ على أهل الجنة سورة الرحمن فأنا يا جماعة مش متخيل إزاي هيكون الصوت ده وإزاي هيكون جمال سورة الرحمن والرحمن هو الذي يقرأها أنا بصراحة يعني حاجة من الحاجات اللي تخلع الصوت تطيّر عقول فعلاً والله يا شيخ محمد يعني إن ربنا سبحانه وتقرأ عليهم سورة الرحمن وإن ربنا سبحانه وتعالى يكلم أحدهم فيقول له أي فل يعني بلغاتنا الدرجة يدلعهم يعني مش يا فل لا فل اللي هو تصغير اسمه يعني آه تصغير اسم أي فل ألم تقعل كذا في يوم كذا فيبدأ يقول يا رب ألم تغفر لي وتنجيني من نارك وتدخلني جنتك انت مش خلاص فيقول نعم فيقول لك اتطلب مني شيئا غير ذلك اتريدون شيئا غير ذلك فيقولون وما افضل من ذلك فيقول ان احل عليكم رضواني فلا افخط عليكم بعده ابدا ده اعلى نعيم في الجامعة ان ربنا يبقى رضي عنك عصور انك تفض سكر رضوان ان ربنا رضي عنك خلاص لن يفخط عليك بعدها أبداً امتهت يا جماعة يا جماعة دي معاني عالية جداً دي معاني تخلع القلوب يا جماعة من مكانها دي معاني تزدل النفوس إنه ربنا سبحانه وتعالى يقول لهم كده أن أحل عليكم رضواني فلا أفخط عليكم بعد هذا اللهم رضوطنا من فضلك يا رب ولا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندك فرضوانه من الله أكبر أكبر من إن عند كله إن ربنا يرضى عليك أبداً لأنه طول ما ربنا رضى عنك أو ما ربنا عنك خلاص هتتتقلب من نعيم الى نعيم ومن زيادة الى زيادة ذلك هو الفوز العظيم لما ربنا يرضى عنك صبعا ده الفوز ايه العظيم خلاص يا جماعة نروح للعاب ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم شوك الكرام الجميل جدا بتاع ابن طيم. انا مش هقراه كله لايين واضح لكن يعني ايه ولا مش واضح حد قراء الطفلتين دول يا جماعة يعني حد قراء الحد طفلت ستة احنا كلما قلنا كده كل مره من المرات اللي جايه دي هناخد كام صفحه صح قلنا الكلام ده كويس هل حد يقرا بقى الكلام بتاع ابن القيم الكلام الجميل او ده ها ده كلام يا جماعه ينفع كده الكلام ده عالي قوي يعني الكلام ده عالي جدا ومحتاج اللهم استعاني اللهم استعاني طيب نسيم العقد داد ذا كوه ونبدأ به المرة الجاية شاء الله لإنه مهم ولإنه في معاني عالية جدا لكن هقول لكم بس كلمة تانية لابن القيم في صيد الفرائض نعم صدّم الله المستعد أقولكم كلام ابن الخير في صورة الفوائد بيتكلم عن العاد ده بس بكلام غير اللي ذكره المصمّف هنا يعني المصمّف حفظ الله كتب كلام طيب جدا عن العقد وعن تفاصيل العقد وعن إزاي ربنا أكد على العاد ده بمؤكدات كتير جدا وإنه إزاي الأسلوب ده بالغ في التأكيد في إنه وبالغ في العظمة وانه عظمة يعني الشيء تنبع من عظمة المستن ومن عظمة الثمن يعني هل رأيتم يوما احدا يشتري مثلا كتاب سيء او كتاب يعني مكتوب لغة رفيكة وكلامه كله كلام يعني لا يبني ولا يسمي النجوع هل رأيت احد مثلا يصفع فيه الاف الجنيهات او الاف الدولارات ينظر انك تجد حاجة زي كده طيب لكن تلاقي يقولك مثلا اللوحة الفلانية بتاعت الفنان الفلاني بنجوخ مثلا لوحة كذا او دافينشي لوحة كذا كذا 100000 دولار 100000 يورو 700000 مش عارف ايه ب2.5 مليون ونص بارقام رهيدة دي يقولك الصرات ما ديه اخر رسمة رسمة فانجوخ اصل الرسمة دي رسمة العشاء الاخير او رسمة كذا بتاعت دابنشي مثلا اه دي الرسمة دي بتمثل قيمة معينة عند النصارى ومش عارف ايه وكلام زي كده و اه اصل كذا اصل كذا فيبدأ يقولك ايه ليه بيدفع تاع فلوس كتير لعظم الشيء اللي بيدفع ده فانت تخيل واللي بشتري ممكن يبقى واحد ايه واحد عادي جدا فتخيل ولله المثل الاعلى ان ربنا سبحانه تعالى هو المشتري ط طيب بيشترها بايه ايه تمن الجنة فتخيل عقد غالي جدا ازاي مريعه عقد عالي اوي ازاي مرفضه فتخيل ايه اللي بيخليه مرفضه و ايه اللي بيخليه مضيعه اسمع بقى الكلام ابن القيم اللي هقوله وهختم به وعايته ان شاء الله تذكره بصفتين دول جيدة ان شاء الله من رجية يقول ابن القيم في كلام اللي هو قيم رحمه الله و رحمة يقول سبحان الله في النفس كبر ادليس وحسد قابيل وعثو عاد وفغيان ثامود وجراءة النمرود واستطالة فرعون وقحة هامان وبغي قارون وهوى بالعام وحيل اضحاب السبت وتمرد الوليد وجهل ابي جهل وفيها من اخلاق البهائن النفس يعني حرص الغراب وشره الكلب ورعونة الطاووس ودناءة الجعل وعقوق الضب وحقد الجمل ووثوب الفهد وصولة الأسد وفسق الفأرة وخبث الحية وعبث القرب وجمع النملة ومكر السعلب وخفة الفراش ونوم الضبع غير أن الرياضة والمجاهدة تذهب ذلك لكن من استرسل مع صبعه فهو من هذا الجن ولا تصلح سلعته لعقد ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم فما اشترى الله سبحانه وتعالى الا سلعة هذبها الايمان فخرجت من طبعها الى بلد سكانه التائبون العابدون ايه رأيكم في الكلام ذا كما عارف رحمه الله رحمه الله شكتوا الكلام العالي ده بيقولك ان النفس فيها أسات كتير جدا وفيها أصفات وحشة كتير جدا وهو عتحسن الظلم بنفسك وهو عتفكر انك كده كويس وهو عتفكر انك كده بقيت كويسة ووصلت لا ده النفس فيها حاجات انت بتعرفها فيها حاجات كتيرة جدا احنا مش واخدين بالنا منها فنعيد الكلام ده مرة ثانية يا جماعة وتقدروا تنزلوا بسهورة جدا مع الناس عشان تقرنوه مع العقد ده ومع أدي إيه قيمة العقد ده وأدي إيه عظمة العقد ده وأدي إيه ربنا سبحانه وتعالى أكد لنا على العقد ده وأدي إيه نعم صح صحيح صحيح, صحيح فنقول كيرا تاني يا جماعة سبحان الله في النسب كبروا إدليس وحسد قابيل وعثو عاد وطغيان ثمود وجراءة النمرود استطالة فرعون وغغي قارون وقحة هامان وهوى بالعام وحيل أصحاب السبت وتمرد الولي وجهل أبي جهب وفيها من أخلاق البهائن حرص الغراب وشره الكلب ورعونة الطاووس ودناءة الجعل وعقوق الضب وحفظ الجمل وثوب الفه وصولة الأسد وفسق الفأرة وخفث الحية وعبث القلب وجمع النملة ومكر السعلة وخفة الفراش ونوم الضبع غير ان الرياضة يعني ترويض نفسها والمجاهدة تهذب ذلك طيب واللي مش هيروض نفسه وهيسبها مش هي يقولك ايه في حيوانات مفترسة <تصفيق> تروض في مثلا في السلك في الكلام ده يقولك ايه للأسف بيسمع ويطيع لإنسان الأسد أقوى منه بكثير جدا وممكن يختارسه وممكن وممكن وممكن لكن الشاهد أنه بالرياضة بالترويض بالتدريب يبدأ يتغير فهذا الحيوان الأصلي تغير بالرياضة فكيف لا تتغير نفس فيها من طبع هذه الحيوانات بالرياضة والتهديد والمجاهدة لكن من افترتل مع طبعه اللي تبلأ اللي بقى الحبل على الغارب من افترتل مع طبعه فهو من هذا الجنب يعني في كل الطفات الوحشى ديه ولا تطلح سلعته يعني نفسه ديه تبقى نفس الخيصة اوي النفس اللي عندها حرص الغراب حريص وعندها شره الكلب مهما يأكل ما يشبعش ورعونة الطاووس مفكر نفسه يما هنا مهماك ودناءة الجعل ممكن عشان شوية فلوس يصغر نفسه ويهين نفسه ويهين كرمته وعقوق الضب ليعمل في ولده وفي أمه كذا وكذا وحفظ الجمل وثوب الفهد وصولة الأسد النفس لها صولة وفسوق الفقر النفس بتمين لهذه الأمور طيب لكن مع الغياضة والمجاهدة تذهب بإذن الله جل وعنى لكن ليسيب لنفسه لي الحبل على الغارب ويسترسل مع طبعي فلا تطبح سلعته لعقد إن الله اشترى من المؤمنين وتسر فالنفس دي ما تتشراش النفس دي لابده لها ان النار النفس دي معا بارك الله فيكم بالضبط كده يا جماعة كما يعني نفخت أختنا نورة حفظ الله وبرك الله فيها كما نفخت هذا الكلام يعني ضعوه أمامكم وابده أشوف كده انت فيك كم صفر من دول وانت يا أختي مع نفسك وبينك وبين نفسك وما تقوليش لحد تسطوري على نفسك يعني كنت بقول في مسجد كده لبعض الشباب ها مين اللي عاهد ربنا شحانه وتعالى ان في معطية معينها كان بيعملها ومعاتش هيعملها ورجع للمعطية تاني فليت اخذ يرفع عيده انا قلتوله معبلها مش عايز حد يرفع عيده فليت اخذ يرفع عيده قلتوله ياخذ تسطور نفسك تسطور نفسك مش ممكن نحكم غلط ونجامل نفسك يعني همضحك على نفسك يا جماعة هنضحك على نفسنا خلاص انتو عارفين اللي بيضحك على نفسه اخريته ايه اللي هو كان صادر ما... نعم انا فاعل انا فاعل هيجامل نفسه هيظل بنفسه الخير يبقى خلاص انا اعرف واحد يا جماعة شاب من الشباب منذ ان التزم وبدأ ما شاء الله في رحلته في طلب العلم الشرعي وحب القرآن تحفظ القرآن وأخذ اجازه في القرآن وبعد ذلك اخذ دروس وانجز كتبا و وا و و فعل من الصالحات الكثيره امبارح كنا قاعدين مع بعض بالليل فبيكلم بعض الشباب عن الله وكده فبيقول ما تخافوش بشكلي انا عارف نفسي أنا ممكن على سكه اه بنفس المنظر كده انا ممكن على سكه في غيره اوه انا مش, مش بقول لكم ان انا كده بقول لكم انها كويس وانا اعلم من حاله ما يؤكد ان هذا الكلام تواضع من تواضعه ناسا ما جلو على ان يجعل هذا في موازين حسناته ولكن مع ذلك خايف على نفسه وخايف انه يرجع ويذكر نفسه بذنوب الماضي ويذكر, ويذكر نفسه بما خلت من منذنوب المعاصر كلما ترقى الانسان في مراسم العلم والايمان تواضع وعلم انه لم يعلم ويقول أخرف الناس من الله نعم ده صحيح قلنا كده قبل كدا العلم تلت أشبار من حصل الشبر الأول تكبر به ومن حصل الشبر الثاني تواضع به ومن حصل الشبر الثالث علم أنه جاهل يعرف أن فوق كل ذي علم عليم هذا وأستغفر الله لي ولكم وأسأل الله جل وعلا أن يبارك لي ولكم في القرآن العظيم وان يتعلنا وياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه ان شاء الله يا جماعه المره الجايه حاولوا تحضروا لنا صفحات اللي جايين باذن الله يعني الخمس صفحات اللي بعد كده نحضرهم كويس جدا المفروض ان ده في الورشه المفروض ان متابعه في الورشه يا اخوات الورش اخباركم ايه في الورش يعني ليه ايه ما الشيخ محمد في ربنا يا ربي يتصل لكم الأمور ان شاء الله وتحاولوا تستفيدوا من الورش دي يا جماعة وتحاولوا يبقى لكم ورش حقيقية يعني فعلا تبقى هنأخذ ورش من الشراء الطاديم طيب ممتاز جدا ممتاز جدا ممتاز جدا ده من أكثر الأشياء المعينة على الطاعة ومن أكثر الأشياء إن شاء الله اللي تفيد في الدنيا قبل الآخرة كمان يعني تنتفع بها في الدنيا وفي الآخرة حتى الله جل وعلا معلش معلش طبيعي شويه انه ما فيه شويه فخصور بعد رمضان لكن نعوذ بالله ما الانتكاس طبعا طبعا ان شاء الله يوم الاربعاء بعد المغرب يوم الاربعاء بعد صلاة المغرب بإذن الله الموعد القادم يوم الاربعاء بعد صلاة المغرب بإذن الله مافيش اي مشكله بإذن الله مفيش اي مشكله يا جماعة أحسن الله إليك أحسن الله إليك ودارك الله فيكم وإجزاءكم الله كل خير أستودعكم الله سبحانك الله وحمدك أشهد الله إله إله إله أم أستغفرك أعتب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته